وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا نَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ عُرُوقُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 وأَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيَّتِ أَحَدٍ فِي الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْفَرْتَ لِي إلَى أَجَلٍ طَرِيبٍ فَأَصْدَقَ فَأَصْدَقَ وَأَتُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَيْسَ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ